عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخصة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين <تصفيق> أمام يا أمام <تصفيق> لا لا تحسني عرضي وعرض أبي وكل الأقرب أماه يا أماه لا لا تحسني عرضي وعرض أبي وكل الأقرب ونعلت <سوبيا> <صوري> <التوالت> فداك فأمتع ونتقى والطهر والإيمان والعقل الرزين ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفيل Adam رسول الله ماذا بعدها؟ فليبشروا بالضل والخزي المهي. Adam رسول الله ماذا بعدها؟ فليبشروا بالضل والخزي المهي.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 متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين إن جاءكم متقول بشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين